الرحلة البشرية إلى رب البرية المحاضرة الثانية ضمن سلسلة الرحلة البشرية إلى رب البرية وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون قال بعض المفسرين عذابا دون ذلك أي عذابا في القبر دون عذاب, دون الاخرة, عذاب الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم رحيم رحيم رحيم يسر إخوانكم أهل السنة بموديه, بموديه أني يقدم أني يقدموا أني يقدموا لكم, لكم, لكم, لكم, لكم آه بيت البلاد. والمنزل القفر الخلاء وموريد السفر الاولى واللاحق المتبع, المتبع بيت يرى من اودعه قد ضمه والسوداء والسوداء بعد الفضاء والساه، قدر ثلاث ابرعي لا فرق ان يحله, يحله داهية اوبله او مسير يوما له ملك كملك تبعي ملك تبعي ملك ما رأيت من ما رايت منظرا الا ورايت القبر افضع منه بسبب قسوة قلوبنا وبسبب غفلتنا كم وكم نذكر بالقبر كم وكم كم وكم نذكر بالموت كم وكم كم وكم نذكر بتلك ملايات الزواج القوانين الروابط ولا يتحرك لكثير مننا ساكن نسأل الله عز وجل أن يذهب هذه القسوة التي نجدها في قلوب حتى نتأثر، وحتى نتذكر، وحتى نتعظ، وحتى نتعظ. أيها الناس، تعالوا معي لنلقي نظرة إلى ما يحصل في قعر هذا القبر. المحاضرة الثانية. ضم, ضم سلسلة الرحلة البشرية إلى رب البرية, إلى رب البرية <تصفيق> للأخ الفاضل أبي مالك, أبي مالك, مالك صابر من عبود اللحجي, اللحجي, اللحجي حفظه الله تعالى, تعالى وهي بعنوان القبر يقينا ثناثينا سينا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 على تيسيره هذه الزيارة لإخواننا في هذه القرية وإلى هذا المسجد المبارك بإذن الله ونسأله جل في علاه أنه كما جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من جنته إنه جواد كريم أيها الناس حديث معكم في هذه الليلة المباركة ضمن سلسلة سنعقدها وقد كانت أول حلقاتها في الأسبوع المنصرم في محاضرة القرية الأحمر وكانت المحاضرة تتحدث عن الموت وعن طول الأمل الذي ينبغي على المسلم أن يقصره لألا يغتر بهذه الدنيا فينسى الآخرة فيهلك بسبب ذلك ومواصلة لحلقات هذه السلسلة التي أسميناها سلسلة الرحلة البشرية إلى رب العالمين سلسلة الرحلة إلى الدار الآخرة بدءا بالموت وانتهاءا بالجنة أو النار فحديث معكم ضمن هذه السلسلة عن وقفة سأقفها بكم ومعكم على شفير حفرة هذه الحفرة ليست كأي حفرة إنها حفرة مظلمة موحشة ممحلة مغفرة مفزعة سننظر في هذه الحفرة من خلال الأدلة إلى أحوال عظيمة وإلى أحوال جسيمة هذه الحفرة تعتبر موطنا للفقراء والأغنياء والسفهاء والحكماء ومنزلا للسعداء والأشقياء إلا أن أحوالهم تختلف فيها باختلاف ما كانوا عليه في الدنيا إنها حفرة القبر يا عباد الله هذه الحفرة التي تحوي في جنباتها جثثا هامدة لا حراك لها ولا نفس في عروقها هذه الحفرة التي تحمل في زواياها جثة هامدة، وأجساد مبالية، وإضاءة نخرة، وأوصال متقطعة، وأشلاء متبعثة، وشعور متمزقة. هذه الحفرة القبر وما أدراكما القبر. يقينا تنافينا وحقا تغافلنا كان بسبب ذلك أننا نهمرنا إلى هذه الدنيا وانصببنا وانسكبنا إلى متاعها الزائل فهوت بنا في هوة الذنوب والمعاصي وألقت بنا في مستنقع الآثام والمخازي أيها الناس تعالوا معي لنلقي نظرة إلى ما يحصل في قعر هذا القبر وذلك من خلال الأدلة من خلال النظر في أدلة الكتاب والسنة وسماعها وتدبرها وقبل ذلك اعلموا أن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر ونعيمه قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلاً وبسؤال منكر ونكير كما جاءت بذلك الأخبار. قال ابن أبي العز شارح الطحوية قد تواترت الأخبار. في ثبوت عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عذاب القبر حق ولا ينكره إلا ضال مضل وقال الحافظ ابن حزر رحمه الله لم ينكر عذاب القبر إلا الملاحدة والزنادق والخوارج وبعض المعتزلة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة وخالفهم جميع أهل السنة إن هذه العقيدة في إثبات عذاب ونعيم القبر التي ألزم بها أئمة المسلمين المسلمين دلت عليها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كتاب الله قال الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها ظدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال الإمام القرطبي رحمه الله الجمهور على أن هذا العرض في البرزخ أي في القبر يعرضون على النار غدوا وعشية أي في القبر عذابا لهم ونكالا بهم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي إلى عذاب جهنم وقال الله عز وجل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 ابن القيم رحمه الله نزلت هذه الآية في إثبات عذاب القبر ويقول الله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون قال بعض المفسرين عذابا دون ذلك أي عذابا في القبر دون عذاب الآخرة وقال الله جل جلاله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم حسن البصري رحمه الله مرتين أي مرة في الدنيا ومرة في القبر ثم يردون إلى عذاب أليم أي في الآخرة يوم أن يدخلوا جهنم مرتين سنعذبهم مرتين مرة في الدنيا ومره في القبر في البرزخ وقال جل في علاه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأشبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قال كثير من المفسرين العذاب الأدنى هو عذاب القبر والعذاب الأكبر هو عذاب جهنم ومما يدل على عذاب القبر ونعيمه من كتاب الله قول الله فلأولا إذا بلغت حلقون وأنتم حين إذ أنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إنكم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين ماذا له في قبره ويوم القيامة في الجنة قال سبحانه فروح وريحان وجنة نعيم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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ قَالَ سُبْحَانَهُ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ فِي قَبْرِهِ فَإِنَّ الْكَافِرَ وَالْفَاجِرَ يَرَى مَقْعَدَهُ فِي قَبْرِهِ مِنَ النَّارِ يرى مقعده من النار في ذلك القبر لذلك قال فنزل من حميم وتصلية جحيم أي يوم القيامة إذا أدخل النار إن هذا, إن هذا هو حق اليقين أي عذاب القبر ونعيمه وعذاب النار ونعيم الجنة حق يقين فسبح باسم ربك العظيم وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث في إثبات عذاب القبر حتى صنف الإمام البيهقي رحمه الله مصنفا أسماه إثبات عذاب القبر ذكر فيه نحوا من تسعة وثلاثين حديثا في الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر وفيها الضعيف المنطرح وفيها الموضوع وقد بوذ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب في إثبات عذاب القبر ونعيمه ثم ذكر تحت هذا الباب حديثا عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية دخلت عليها فذكرت لها عذاب القبر وقالت لها أعذك الله من عذاب القبر فلما خرجت جاءت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هذه المرأة قالت كيت وكيت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق قالت عائشة رضي الله عنها فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها صلاة إلا واستعاذ من عذاب القبر فما صلى بعد تلك الحادثة صلاة إلا واستعاذ في آخرها من عذاب القبر أيها الناس إن عذاب القبر وأهواله مما أفزعت الأنبياء والمرسلين والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الموعود بأن يدخل الجنة أول ما يدخلها هو صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يفزع فزعا عظيما من القبر يفزع من أهواله روى الإمام الترمذي رحمه الله وحسنه العلامة الألباني من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا ورأيت القبر أفضع من انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يبين أنه لا منظر أفضع من القبر ولا أبشع منه برآ ما رأيت منظرا إلا ورأيت القبر أفضع منه مهما كانت بشاعة ذلك المنظر وفضاعته وشماعته مهما كان مخيفا مهما كان هولا مهما كان فاجعة مهما كان مصيبة فالقبر وما فيه من الأهوال أفزع وأفضع وأشنع وأهلع ما رأيت منظرا إلا ورأيت القبر أفضع منه وثبت في السنن من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ به يرى أو يبصر جماعة قد اجتمعوا فقال على ما اجتمع هؤلاء فقالوا له اجتمعوا على قبر يحفرونه ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بين أصحابه مسرعا حتى وقف على شفير ذلك القبر ثم جفى على ركبتيه ثم جعل يبكي حتى بلت دموعه الثرى وجعل ينظر إلى ذلك القبر ويقول يا إخواني لمثل هذا فأعدوا يا إخواني لمثل هذا فأعدوا ما الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه وقد كان يمشي معهم هادئا ساكنا ما الذي أخرجه وجعله يسرع في المشي ويفزع أثناء مشيه إنه القبر القبر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هذا الخروج المسرح ويفزع ذلك فبع القبر فلما وصل إلى شفيره ووقف على حافته جعل يبكي بكاء ليس بالقليل بكاء تضمن دموعا غزيرة أسالها على خديه ثم نزلت إلى الأرض لتبل التراب مما يدلك على غزارتها وروى الإمام أحمد رحمه الله في المسند والحديث يحسنه العلابة الألباني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما عند أن انتصف النهار أي في الظهيرة خرج وهو مشتمل لثوبه محمرة عيناء فجعل لينادي بأعلى صوته أيها الناس أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم أيها الناس لو تعلمون ما يعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أيها الناس استعيدوا بالله من عذاب القبر فإن هذا بالقبر حقا ما الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة وهو مجتمل لثوبه أي أنه غطى بثوبه رأسه وما نزل من جسده وعيناه محمرة يعني على إثر بكاء على إثر بكاء أو أنها محمرة لفزعنا أصابة أو دا أو دا أو دا أو دا الذي أخرجه على هذه الهيئة تحذيره من الفتن وتحذيره من عذاب القبر وخوفه من عذاب القبر أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق فإذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر أقض مضجعة القبر أفزعة القبر أخافة القبر جعله يبكي بكاء شديدا القبر جعله يخرج في حر الظهيرة لينذر ويحذر منه أي من عذابه وأهواله فكيف بي وبك كيف بي وبك يا عبد الله هل أصابنا الأبن من مكر الله عز وجل حتى اطمأننا لمصيرنا في القبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف هذا الخوف العظيم هل صار في قلوبنا برد اليقين أن الله لن يعذبنا في قبورنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ذلك بل أنه ظل خائفا فزعا من أن يناله عذاب القبر ومن أن تصيبه أهواله العظيمة فأيها الناس ينبغي علينا أن نحسب لهذا القبر حسابا. ينبغي لنا أن نعد له عدته ينبغي لنا أن نتأهب له أهبته بالأعمال الصالحة والابتعاد عن الذنوب والمعاصي لكي ندعم فيه ولكي نأمن من فتنته وعذابه وأهواله إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على جانب كبير من الفزع والهلع من القبر وأهواله وعذابه مع أن الله رضي عنهم ورضوا عنه ومنهم من بشر بالجنة وهو يمشي في هذه الدنيا ومع ذلك القبر أقض مضاجعه القبر لم يجعلهم, يتهنون لم يجعلهم يتهنون بهذه الحياة بل نغص عليهم عيشهم روى الإمام ابن ماجه من حديث هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال كان عثمان إذا وقف على شفير القبر بكى حتى تخضل لحيته بالدموع فقالوا له تذكر عندك الجنة والنار ولا تبكي وتذكر القبر وتبكي هذا البكاء الشديد فقال عثمان رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر هو أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر ومن لم ينجو منه فما بعده أشد من نجى منه فما بعده أيسر وأما الذي لم ينجو منه فيا ويله ويا عذابه ويا غضب الله عليه فإنما بعده أشد منه آهل آه له بيت البلاء والمنزل القفر الخلاء وموريد السفر الأولى واللاحق المتبعي بيت يرى من أودئه قد ضمه والسوداء بعد الفضاء والساه قدر ثلاث أذره لا فرق يحل له داهية نواب له او مؤسر النوم من له ملك كملك تبعي روى الامام البخاري رحمه الله من حديث اسمع رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرء فضج المسلمون ضجة عظيمة زاد النسائل قالت فحالت ضجتهم بيني وبين ان اسمع كلام رسول الله فقلت لرجل كان كريبا مني بارك الله لك ما قال رسول الله فقال لها قال رسول الله تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال انه قد احيى الي انكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال فلذلك ضج المسلمون تلكم الضجة العظيمة فزان وخوفا مما سيلاقونه في القبر من تلكم الفتنة العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أين الضجيج؟ أين البكاء؟ أين العويل؟ أين النحيب؟ أين إسبال الدموع على أنفسنا وعلى مصيرنا في القبور؟ إذا تذكرناها أو ذكرنا بها وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه تسمع لهم الضجة العظيمة وتسيل مدامعهم إذا ذكروا بالقبر وفتنته ونحن بسبب قسوة قلوبنا وبسبب غفلتنا كم وكم نذكر بالقبر كم وكم نذكر بالموت كم وكم نذكر بتلك اللايات الزواجر القوالع الروادع ولا يتحرك لكثير منا ساكن نسأل الله عز وجل الله أن يذهب هذه القسوة التي نجدها في قلوبنا حتى نتأثر وحتى نتذكر وحتى نتعظ أيها الناس إن من أهوال القبور وعذابها أن ألم الموت ألم النزع ألم القبض عند الموت يبقى مستمرا على العبد إلى قبره وقد يستمر في قبره إلى ما شاء الله للنزع ألم للقبض شدة فإنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن استمرار ألم النزع والقبض في القبر أي لا تحسبن أن, أن المسألة سكرات ثم يأتي النزع فيحصل لك ذلك الألم وبمجرد خروج الروح من الجسد ينتهي الألم لا بل أن ذلك الألم وتلك الشدة التي تجدها جراء النزع والقبض قد تستمر بك في قبرك إلى ما شاء الله فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل فإن في أحاديثهم الأعجيب ثم أنشأ يقول خرجت رفقة من بني إسرائيل فمروا على مقبرة فقال بعضهم لبعض قالوا لنصلي وندعو الله كي يحيي لنا احد الاموات فنسأله عن الموت فصلوا ودعوا فخرج لهم من قبر رأس خلاصي اي اسود بين عينيه اثر السجود فقال لهم ماذا تريدون فقالوا له نسألك عن الموت فقال لهم اني ميت قبل مئة عام ولا لا زال أجد حرارة الموت إلى اليوم إني ميت قبل مئة عام ولا زال أجد حرارة الموت إلى اليوم والحديث يحسنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة مات قبل مئة سنة ولا يزال يجد حرارة الموت أي ألمه وشدته عند النزع والقبض قبل قبل إلى يومه ذاك بعد مئة عام من أهوال القبور تلكم الضغطة وتلكم الضمة التي لن ينجو منها أحد فقد أخرج الإمام الطبراني رحمه الله في معجمه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطه لو نجا منها أحد لكان سعد سعد بن معاذ إلا أنه ضمة, ضمة ثم روخي عنه إن للقبر ضغطه لو نجا منها أحد لكان سعد بن معاذ، لكن لم ينجو منها ضغط ضغطة ثم روخي عنه حتى الصبيان الصغار الذين لم يكلفوا بعد الأطفال البراءة تضمهم هذه الضمة فقد أخرج الإمام الطبراني وأيضا في المعجم الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة صبي فقال عليه الصلاة والسلام إن للقبر غغطة أو ضمة لو أفلت منها أحد لا أفلت منها هذا الصبي. لو أفلت منها أحد من الناس. لا أفلت منها هذا الصبي. لكنه لن يفلت منها. لن يفلت منها أي صبي، مهما كانت طفولته، ولو كان صبي صغيرا ومع ذلك ستضمه هذه الضمة. التي تعتبر كالاستقبال للميت تستقبله الضمة لكن هذه الضمة تتفاوت في المسلمين فمن المسلمين من تكون عليه شديدة ومنهم من تكون عليه خفيفة كل بحسب أعماله الصالحة أما العبد الكافر الفاجر فإن القبر يضمه ضمة تختلف بسببها أضلاعه كما ثبت ذلك في حديث البراء الطويل تختلف أضلاعه من تلك الضمة التي يضمها في القبر ثم يأتي بعد ذلك فتنة القبر سؤال منكر ونكير ثلاثة أسئلة لكن الموفق هو الذي سيجيب عنها من وفقه الله عز وجل ليست المسألة شطاره ليست المسألة ذكاء وحفظا يقول الواحد منا سأحفظها ثم أجيب فيها كلنا يستطيع أن يحفظ الإجابة لكن من من الذي سيجيب بها في الكبر من وفقه الله ومن ثبته الله من ربك وما دينك ومن نبيك كلنا يستطيع الآن أن يقول ربي الله وأن يقول ديني الإسلام وأن يقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن يا ترى هل سنجيب بهذه الإجابات التي نحفظها عن ظهر قلب اليوم هل سنجيب بها إذا ورنا في القبور يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أيها الناس إن رؤية منكر ونكير بحد ذاتها تعتبر هولا وفزعا فإنهما ملكان حيئتهما مفزعة, مفزعة روى الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسن الحديث العلامة الألباني يرحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر أحدكم في قبره يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير ملكان أسودان أزرقان قيل بأنهما من سواديهما الشديد يميلان إلى الزرقة وقيل بأنهما أسوداء البشرة أزرقاء العينين أسودان أزرقان بمجرد رؤية هذان الملكان يحصل الذعر ويحصل الفزع ويحصل الهول والهلع ما بالكم لو أجلسانا وشد في مساءلتنا بهذه الصورة البشعة وبهذه الهيئة الفضيعة والملائكة ضخام فخيل أن يقول لك أحدهما من ربه وما دينه ومن الرجل الذي بعث فيكم أجد فإن كنت من من وفق الله ستجيب بإجابات مشرفة ربي الله لأني عبدته حق عبادته اعتمرت بأوامره وانتهيت عن نواهيه وديني الإسلام لأني عملت بأحكامه وشرائعه ونبي محمد عليه الصلاة والسلام لأني اقتفيت أثره واتبعت سنته إجابات مشرفة بسبب الأعمال الصالحة في هذه الدنيا بسبب ترجمة هذه الأجوبة في حياتك الدنيا ترجمة عملية نعم ربك الله لأنك عبدته حق العبادة نعم دينك الإسلام لأنك طبقت أحكامه وسرائها نعم نبيك محمد عليه الصلاة والسلام لأنك اتبعت شهدت بأنه عبد الله يعبد ورسول الله يكذب وأما الكافر والفاجر فإنه لا يوفق للإجابة بل يخذل في وقت يحتاج فيه إلى أن يثبت في وقت يحتاج فيه أن يجيب في وقت يحتاج فيه أن يختبر حفظه في وقت يحتاج فيه أن يبث حفظه الذي حفظه في الدنيا يحتاج إلى أن يبث من ذلك الحفظ ثلاث إجابات فلا يستطيع بثها يقول هاه ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ها ها لا أدري حينها يضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل لنهد لصار ترابا فيضرب بها الكافر الفاجر بعد أن يخفق في الإجابة يسمع تلكم الضربة كل من في السماوات والأرض إلا فاكلان الإنس والجن فلا إله إلا الله ما أعظم هذه الهوال ما شد نكالها أيها الناس إن من أهوال القبور وعذابها وعقوباتها ونكالاتها ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ويقول لأصحابه هرى أحد منكم رؤيا قال فقال ذات يوم أتاني الباريحة آتيام فابتعفان فانطلقت معهما فاتينا على رجل مطقع ورجل آخر قائم عليه بصخرة وإذ به يهوي بتلك الصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبعه ها هنا فيعود أو ما إن يعود إلا وقد صحر رأسه فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذان فقال له انطلق انطلق قال فانطلقت فاتينا على رجل مستلق وآخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذ به يشرشر فمه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه بذلكم الكلب يشرشر أن يمط ويمد فمه ومن خره وعينه مدًا ومطًا بليغا حتى يوصل ذلك إلى قفاه ثم يذهب إلى الشق الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الشق الأول فقال رسول الله سبحان الله ما هذا فقال له انطلق انطلق قال فانطلقت فإذا نحن بأصوات ولغط فدنونا فإذا بت النور أسفله ضيق وأعلى واسع, واسع وإذ به رجال ونساء عراء وإذ باللهب من أسفلهم كلما اشتعل اللهب ضوضروا فقلت سبحان الله ما هؤلاء فقال له انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتينا على نهر قال سمره احسبه قال كالدم قال واذ في وسط ذلكم النهر رجل سابح يسبح فيه ما يسبح ثم يأتي الى شط النهر وفي الشط رجل قد جمع حجارة كثيرة فاذا وصل ذلكم السابح الى الشط فغرفاه اي فتح فاه فألقمه الرجل الذي على شط النهر حجرا ثم ذهب يسبح ما يسبح ثم يأتي إلى الشط فيلقمه ذلك الرجل حجرا كلما سبح وجاء إلى شط النهر ألقم حجرا من قبل ذلك الرجل فقال النبي سبحان الله ما هذان فقال له انطلب انطلق ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما حصل من هؤلاء من الذنوب والمعاصي التي كانت سببا في هذه العقوبات البرزخية فإن هذا الحديث في إثبات عذاب القبر وما حصل لأولئك من عقوبات إنما تحصل لهم في البرزخ أي في القبر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذاك الرجل المطاجع الذي يقوم عليه رجل آخر يهوي عليه بصخرة يثلب بها رأسه أنه الذي يأخذ القرآن ثم يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة هذه العقوبة لمن كان هذا حاله لمن كانت هذه معصيته يأخذ القرآن ويرفضه. يقرأ القرآن ويحفظ القرآن لكنه يرفظ العمل بما جاء فيه يقرأ ويحفظ قول الله عز وجل وعبد الله ولا تشرك به شيئا إلا أنه يشرك بالله شيئا يقرأ قول الله عز وجل حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى ولا يحافظ على الصلاة يقرأ قول الله عز وجل وآت الزكاة ولا يؤتي الزكاة بل يبخل بأخراجها يقرأ قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا فلا يحسن إلى والديه بل يعقهما يقرأ قول الله عز وجل ولا تقرب الزنا فيزني ويقرب الزنا بسماع الأغاني والنظر إلى الحرام فإن سماع الأغاني رغية الزنا رقية للزنا الله عز وجل نهانا عن قربان الزنا أي عن العمل بالوسائل الوسائل إليه ومن ذلك النظرة المحرمة إلى النساء الأجانب ومن ذلك أيضا سمع الأغاني فإن الأغنية بعد الأغنية تورث في القلب حبا للنساء وحبا لعمل الفاحشة بهن هكذا يقول السلف الغناء رقية الزنا يقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا ويأكل الربا يقرأ قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فلا يتبع ما جاء في القرآن والسنة بل يتبع أقوال الرجال وأهواءهم وأذواقهم يقرأ ويسمع قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلا يتفقه في الدين بل يتعمد أن يبقى جاهلا يقرأ القرآن يأخذه قراءة وحفظا إلا أنه يرفض عملا فهذه عقوبته وينام عن الصلاة المكتوبة ينام عن صلاة الفجر بسبب سهر طويل أحدثه في الليل كان جراءه أن عن صلاة الفجر ينام عن صلاة العصر بسبب ذلكم النوم الذي يحدثه بعد الغداء فينام عن هذه الصلاة ربما يصليها لكن بعد أن يخرج وقتها أو قبل أن يخرج وقتها بيسير وأكثر الذين ينامون عن صلاة الفجر لا يصلونها إلا بعد أن تطلع الشمس فهؤلاء يعاقبون بهذه العقوبة في قبورهم يعذبون بهذا العذاب في قبورهم تخيل أخي في الله هذه العقوبة رجل يأخذ حجرة عظيمة فيرض بها رأسك فيثلق ذلك من رأس تتبعثر أشلاؤه وتسيل دماؤه وتفتت جمجمته يا الله يا له من منظر مخيف، يا له من أمر مهول خيل هذا إن الواحد منا إذا رمي بحجر في هذه الدنيا في رأسه وسببت له جرحا صغيرا يتألم من أجل ذلك أياما ولا يالي فما بالكم بصخرة يرب بها رأسك فيتفتت ويتبعثر ويتمزق ثم يعان ثم يضرب بها رأسك أي تلكم الصخرة مرة أخرى إلى قيام الساعة فإن عذاب القبر مستمر على أصحابه إلى يوم القيامة النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب هذا دليل على استمراريتها بالقبر إلى قيام الساعة، وكذلك نعيمة. يا من لا يلتفت إلى العمل بالقرآن. يا من يقرأ حروفه ولا يقيم حدوده. يا من ينام عن صلاة الفجر. يا من ينام عن صلاة العصر ومن باب أولى من يترك صلاة العصر لأجل معصية الذي ينام هو في نوم لكن الأدهى والأمر من ذلك أن يتخلف عن صلاة العصر من أجل معصية مضغ القات. وهذه يقع فيها كثير ممن ابتلوا بمضغ القات تراه بعد أن يتغدى تهيأ له أريكته وإذ به يتكئ على تلكم الأريكة ماضقا للقات وإذ بصلاة العصر يؤذن لها وهو لا يبالي وإذ بإقامة الصلاة تقام وهو لا يبالي وإذ بالمسلمين يصلون في المساجد وإذ به يسمع تكبير الإمام خفضا ورفعا وهو لا يبالي بذلك لا شك أن هذا أشد جرما من الذي ينام عن الصلاة حتى تفوت جماعتها ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث السمرة عن معصية الصنف الثاني ذلك الرجل رجل المستلقي والذي يقوم عليه رجل آخر بكلوب من حديد فيشرشر فا ومن خره وعينه إلى قفاه أخبراه بأن هذا الرجل يخرج من البيت فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق يخرج من بيته يكذب وتنتشر هذه الكذبة حتى تبلغ الآفاق ويدخل في ذلك دخولا أوليا الصحفيون والإعلام الذين لا يتأنون بنشر الأخبار الكاذبة ولله در الإمام الوادع رحمة, رحمة الله عليه عند أن قال من أراد أن يكذب فليتصحف من أراد أن يكذب فليتصحف لا سيما هذه الأيام أخبار كاذبة تبلغ الأثاق ومن ذلك البرامج الحديثة لنقل الأخبار كالفيسبوك والواتساب هذه برامج تجعل بعض الناس يكذب الكذبة تبلغ الآفاق خبر ما لم يتأكد منه وربما يدري أنه كذب لأنه يعلم باستحالة وقوعه لكن ينشره ينشره في الواتساب في مجموعة وإذ بأعضاء المجموعة ينشرونه إلى مجموعات وتلك المجموعة تنشره إلى مجموعات أخرى وهكذا تبلغ الآفاق والإنترنت والفيسبوك أيضا كذلك تبلغ الآفاق فهذه المعصية وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب يفعلها كثير من المسلمين شعروا بذلك أم لم يشعروا ينبغي الإنسان على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيما يقول وفيما يكتب وفيما ينشر وأن يتأكد قبل نشره للأخبار والكلام أنه خرج من مصدر موثوق، وأنه كلام صدق وخبر صدق حتى ينشره تخيل هذه العقوبة رجل واقف ومعه كلوب من حديد، وإذ به يمط ويمد هذا الفم وذلك المنخر الأمف الجانب من الأمف وتلكم العين يمطها مطا بليغا حتى يبلغها القفا جرب ضع اصبعك اصبعك في فمك ومطه قليلا ستتألم, ستتألم. كيف لو وضعت اصبعك على انفك او على عينك فمطبت لا شك أنك ستتألم ألما شديدا فما بالكم بهذا المط البليغ وبهذا الشد البليغ إلى أن يبلغ القفا ثم بعد ذلك يرجع إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول يستمر ذلك على صاحبه إلى قيام الساعة ألم أقل لكم بأننا لم نحسب لأهوال القبور حسابها لم نحسب لعقوبات القبور حسابها غفلنا عن ذلك نسينا أو تناسينا ذلك ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصنف الثالث وهو أولئك الرجال والنساء عراة والذين يحشرون في ذلكم التنور الذي جاء وصفه بأن أعلاه ضيق بأن أسفله ضيق وأعلاه واسع وأن اللهب يخرج من تحتهم فإذا اشتعل بهم أصدروا صياحا وبوضاء وأخبراه أي الملكان بأن هؤلاء هم الزنات والزانيات هؤلاء هم الزنات والزانيات الزنا أيها الناس الذي ينبغي علينا أن نحذره ونحذر كل سبب يؤدي إليه حتى لا نعاقب بهذه العقوبة في قبورنا إن الواحد منا إذا قرب من الميفا من التنور الذي في بيته، تلفحه تلك النار، فيتأذى تلك النار الدنيوية التي هي عبارة عن جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. فما بالكم بنار الآخرة؟ لأن النار الذي في هذا التنور من نار الآخرة. من نار جهنم التي هي سبعون جزءا كمثل نارنا هذا سبعون مرة سبعون ضعف من نارنا هذا فينبغي علينا أن نحذر الزنا وأن نحذر أسبابه المؤدي إليه كل الحذر وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الصنف الأخير بهذا الحديث الذين استحقوا تلكم العقوبة بسبب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب بنوف بنوف بنوف ذلكم الرجل الذي يسبح في نهر كالدم, كالدم والذي كلما وصل إلى شاطئ ذلكم النهر وجد رجلا يلق يلقمه حجرا وهو يفغر فاه أي يفتح فاع أخبراه بأن هذا الرجل هو آكل الرباء الذي يأكل الرباء فالحذر كل الحذر من أكل الربا. فإنه كبيرة من كبائر الذنوب توجب على صاحبها حرب الله ورسوله قال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله عن المرابين فنعم أيها الناس هذا الحديث تضمن عبارة أو تضمن بعض المعاصي التي يعاقب أهلها بهذه العقوبات في قبورهم في الحياة البرزخية وأيضا من أسباب عذاب القبر أمر يستهين بفعله كثير من المسلمين وهو ما أخرجه الإمام البخاري وكذا مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله وجاء في رواية أخرى كان لا يستتر من بوله فالنميمة هي المشي بين الناس ونقل الكلام بينهم على جهة الإفساد تنقل الكلام لهذا لكي تفسد ما بينه وبين ذاك هذه هي النميمة التي هي من أسباب عذاب القبر ومن أسباب عذاب الله في الآخرة قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام والنميمة تفسد بين الناس في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر فاحذروا من النميمة أيها الناس فإنها من أسباب عذاب القبر وهكذا من عدم الاستتار والتنزه من البول فإن هذا أمر يستهين به كثير من المسلمين وهو من أسباب عذاب القبر بل أن عامة عذاب أهل القبور من هذا الذنب ومن هذه المعصية كما ثبت ذلك عن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب أهل القبر من البول من البول رواية لا يستنزه أي أنه يبول ويجعل رذاذ البول يرجع إليه ورواية لا يستتر أي أنه يبول أمام الناس ويريهم عورته فعلى هذا من بال ولم يبالي بالبول الراجع إليه هذا يدخل في الوعيد ومن بال وأرى الناس عورته قبلا أو دبرا فإن هذا يدخل في الوعيد فينبقي على المسلم إذا بال أن يستتر عن الناس وأن يحرص على أن لا يرجع إليه شيء من البول فيبول في مكان رطب تراب بحيث أنه يأمن من رجوع الرذاذ إليه وأيضاً من أسباب عذاب القبر والتي تحصل بسبب إذن ورضا الميت النياحة عليه. نيحة عليه. إذا نيحة على الميت برضاه وعلم إذنه وعدم إنكاره على النياحة. فإنه يعذب بنياحة أهله عليه فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب بما نيح عليه بما نيح عليه فنعم أيها الناس هذه جملة من أسباب عذاب القبر وأهواله ينبغي علينا أيها الناس أن نجعلها نصب أن نتذكرها وأن نذكر بها حتى نأمن من عذاب القبر ومن هوله ومن فتنته بعمل الصالحات المنجية من عذاب القبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل شهيدا في سبيل الله له ست خصال منها أن يجار. من عذاب القبر وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أن المرابط في سبيل الله ولو يوما وليلة يؤمن الفتان إن مات في يومه ذا يؤمن الفتان وهكذا جاءت أحاديث أن من مات ليلة الجمعة يأمن يؤمن من الفتان ينبغي علينا الحرص على مذن الأسباب المنجية من عذاب القبر وهوله وفتنته بعمل الصالحات لا سيما التي نصت عليها الأدلة بأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر وكذلك بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي فنعم أيها الناس فينبغي علينا إذا ذكرنا الموت وأهواله وكربه وشدائده وما يتعلق بذلك أن نلحق به ذكر القبر وما فيه من أهوال وما فيه من عقوبات وما فيه من نكال وقد سمعت طرفا من ذلك وشيئا يسيرا من ذلك وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة إن بقي في العمر بقية وشاء ذلك رب البري تتميما لخرزاتي وحلقات هذه السلسلة ستكون المحاضرة عن البعث من القبور والحشر والنشور فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار شكر الله لكم إصغاءكم وحسن الاستماع وجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين